اسْقُونَهُم مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مَوَائِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَهُنَّ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَسَأْنَتِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وزورته وانتم بينكم بلا عروه وان تعثرتم ففتوا ضع له اخرى سعتي من فقدوا ساعه من ساعته وما قدر عليه رئسه فلهم يقبل لا آته الله من تنتصر له نفسا الا ما تَها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْهَا الْأَجْرُبُ فَرَسَبَتْ فَحَاسِبَ لَهَا حِسَابًا فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَرَدَّدْنَا عَلَيْهَا عذابًا مُّقْرًا فَذَاقَتْ وَمَا لَهَا مِن نَّاصِرِينَ وَكَانَتْ عَلَقَبَةُ أَمْرِهَا قَسْرًا أَعَدَّنَا جاء. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتمن عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنة, يدخل جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أشتل الله له رزقا الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ لَا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا